نام چلومی ال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 قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مثني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قَالُوا مَنْ يَقْنُقُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالِمُونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُسْلِمَ إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّ لَمَن نَّجَّوْهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ من كَرون قالوا بل لجئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واننا لصادقون فاثر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد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 قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفلحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال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 فانتقمنا منهم وانهم ما لبا ايمانا مبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين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 وإن الثاعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم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 إِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ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 أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة من روح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا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 وَالْأَنعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهادِ أُ وَمَ ناسِعُ وَمِنهَا تَأكُلون وَلَكُمْ فيِيهاب وَلَكُم فيِيه جَمٌَ حِينَ وَحيحينَةُ لحُونَ وَحينَ تَصَحون وَتَحْمُِ وَسقَاكُمْ إلَ بَلَدِ لم تَكُونُ بَالِغِي إِلَّا بِشِِّأَنفُس إِ رَبَّكُم لَ رَعُوفُ رَحيِي وَالْخَيلَ وَبِغلَ وَحَميرَ لتَمكَبُهَا وَزينَ وَيَخللُقُ مَا لَا تَلَمُ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 إِ فِي ذَِكَ ل آيَتَ لِقَوْمذَّكَّون وَهُوََّ تَخخَرَ الْ البَحرَ لِ تَأقُلُ مِن مُ لَحمَُ قَرِييَ وَتَْتَخرِجُ وَتَسْتَخْرِجُ مِن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 إِلَهُكُم إلَهُ وَاحِدَ فََّ بينَ لَا يُؤْمِنونَ بِالآاخِرَةِ قُلوبُهُم مم كِرَةُ وَهُم مُستَكْبِون لَا جَمَاء النَّمََّا يَعلَم مَا يسعونَ وَمَا يُعللون إِ نَو لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمَا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ وَمِنْ أَوْذَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا أَأَمَا يَذْكُرُونَ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ مُسْتَقَرٌّ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ مُسْتَقَرٌّ مِنْ فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمْ الْعَذَابَ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزُون وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوُوا اسْدَلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مُخَالِدِينَ فِيهَا وَلَبِثْتُمْ فِيهَا أَحْقَابًا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَ داَعُآخِةِ خيل وَلَ نِحمَدَُ المُتدين جََّ تُعَدم يَدخُنونَهاَا تَجرمٍ تَ تحتِهَاأَهاءُ لَهُ فيِيهَا لَهُ فيِيهَا ماَا كَذَالِكَ يَتَوَفَّى الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ قَيِّمِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَثَرَنَا نَفْسٌ لَا يَعْلَمُونَ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 الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالصَّبْرِ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 او ياتي اهم العذاب من حيث لا يشؤون او ياخذهم في تقلب بهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربكم لراوف رحيم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 وَمِنَ الدِّينِ إِبْرَاهِيمَ خَالِلاً وَمِنَ الْأُمَمِ كَثِيرٌ ۚ وَمَا كَانَ مِنْ عِبَادٍ مُنْشِئِينَ بُنْيَانًا وَلَا يَسْجُدُونَ إِلَّا لِلَّهِ سَوْفَ يَرَوْنَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُنْعَمُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ يَعْرِفُونَ فَهُمْ مُرْتَادُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدين واصبا أَفَوَيْرَ لِلَّهِ تَطَّبُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ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 ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتقون وإذا بشر أحدهم بالأنفا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أينسبه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السود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 بَتٌ وَلَكِنْ وَاخِرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ مِنَ اللَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ الْفِلَنَةُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرِطُونَ والله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم ليوما ولهم عذاب اليم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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُقُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا لَبَنًا خَالِصًا فَائِضًا لِلشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقdir على شيء ومن رزقناه من رزقا حسنا ومن رزقناه من إِنَّا نِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُ لَا يَعْلَمُونَ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 يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 لَكُمْ سَكَنَهُ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا وَجَعَلَ لَكُم جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ رَحْلِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْفَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَالِهَا أَثَافًا وَمِنْ أَوْصَافِهَا وَأَوْبَالِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَافٌ وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم ثَرَابِيلَ وَجَعَلَ لَكُمْ ثَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَثَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذي لكنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ وَظَنَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ نَدَنَّاهُمْ عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُسْفِلُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَاهُمْ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ دِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وهدى, وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم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 سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى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 نَبُوهَا لِلأَشْقَى <تصفيق> الَّذِي يُصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى <تصفيق> ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا <تصفيق> قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى <تصفيق> وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصلى بل تفرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى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 لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ اللَّهُ صَمَدَ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدَ الله أكبر